له كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد نف لرض مرتين لا تفسد نف لرض كبيرا فإذا جاء وعده لا بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ أَعْتَذَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالْشَرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قرأ كتابا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 وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مترفياً ففسقو فيها ففسقو فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً وكَمَثَلَكُم مِّنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ بمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن راد لآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فهؤلاء ك كان سعيهم مشكورا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلان آخر فتقعد مذموما مخذولا